فدوه لحسان اقدم كل لو ان سالم يجيني فدوه كل بنيني وانسى الهموم لو ان سالم يجيني, يجيني بعد شصبر وتاني يمو كسر قلب زماني بعد شصبر وتاني كسر قلب زماني صلوا على محمد وآل محمد الله لجو ال حسين اقدم كل بنينه وانسى الهموم لو انسى لمي جنى والنونه لجو ال حسين اقدم كل وانسى الهموم لو انسى لمي بعد صبر وتعاني كسر قلبي يا بعد في جوه في جوه كل بني وانسى الهموم لو انت بتجي في جوه في وانسى الهموم لو انت بتجي بعد صبر كسر قلبي سما اه وعد شس بر وتا كسر فدو. فدوه فدوه لحسين اقدم كل منين قطب فدوه لحسين اقدم كل منين بعد فدوه فدوه لحسين حسين كل منين احلى فدوه لحسين كل منين اي عمري قضيته وانا من تاظره عمرك ضيقت وانا من تاظره حلم اخلاصي هو اللي فاشرها هو اللي فاشر والله لا عندي من الولد عاشره والله لا يا صوتك كلهم اهديهم دول السهره افدوا للسهره اي والله لا عندي من الولد عاشره والله لا عندي من الولد عاشره كلهم اهديهم دول دول السهره, السهرة, السهرة عشرات اعبر وانا مفتخره Sira <صيرات> Dabur وأنا مفتخرة وبوجه أبيض لن مبتشرة يا الله <تصفيق> لن مبتشرة لن مبتشرة <تصفيق> أنا أدري لابو الامة وفائه ما من السحرة جزائه أنا أدري لابو الامة وفائه ما جرحت من السهره جزاي لكن هاج حناني كسر قلب زما انا بعد شسبر وتعني كسر فجوه فجوه فجوه له حسين ونشل هموم ونشل هموم بس يجيني فجوه فجوه الحسين ايه بعد شسبر وتاني نشمي انا بعد شسبر وتاني كزال قلبي لحسين اقدت لبيك لحسين وين وين وين بعد بعد فدوه لحسين اي لك احس عاشي شينا ابو اليمة ملك احساسي ايش انا بقول يمه وحس اني بعيد قلبي لا ضامك قلبي لا حب لو ليش مهتمه حب لو ليش مهتمه يا بشر يوصل بالفضل يمه بالفضل يا المصطفى جده فاطمة او بتحشي لا لا فاطمة او بعد بعد لا تبخل مصطفى فاطمة او ايش لون ضامي يموت ينسي فيك, ينسي فيك اشرب الماي وحس بقلبي جمره لما نحشيان عطش تبدا ذكرى اشرب الماء واحس بقلبي جمره لما نحشيان عطش تبدا ذكرى اي قبل عصاني كسر قلبي جمعه انا متت قبل عصاني فدوه فدوه فدوه لحشيان قدت ونسلم مولا ونسلمك فدوه فدوه لحسين يا كل بنيني ونسلم مولا ونسلمك ايه بعد اش وتاني يا سلام كسر... فدوه شباب عايز اصبر وتاني يسر قلب سباني فدوه لحسين يا هلا هلا فدوه لح... الشاعر حسين سعيد السافر رميدي لك احساسي لك احساسي انا اقول يمه واحس اني بعيد قلبي لا قلبي لا حب لو قلتو ليش مهتمه يا بشر يوصل بالفضل يمه بالفضل يمه يا بشر يوصل بالفضل يا تحش لا لا بالي يا اما المصطفى جده فاطمه امه المصطفى احكي فاطمه اعلي المصطفى جده فاطمه امي شلون وارمي موت انس فيك دمه انس دمه هي اشرب الماء واحس قلبي جمره لما نحسين عطش تبدأ ذكره أشرب الماء وحس قلبي جمرة لما نحسين عطش تبدأ ذكره ميتت قبل عساني كسر قلبي زماني أنا ميتت قبل عساني كسر قلبي زماني شدوى الحسين وانسلهموم وانسلهم فجوه وحسيان نجم قلبني انسى الدموع يجيني بعد شصبر بعد شصبر وتعاني كسر قلب جسمه انا بعد ما كسر قلب جسمه فجوه وحسيان فجوه <تصفيق> وحسيان صابري بيوم ودعتك من مشاعني ليلي ما انتهى ليلي ما انتهى واللي جه وين راح واللي جه وين راح عننا شاد ينعنا عيه لما سمعته لما سمعته سحت يا الناعي هدمته بالله خبرني كشين هم شفته من عرفني وعرف قاية سؤالي نا علم صاب صفاك بيدا وبتالي من عرفني وعرف قاية سؤالي نا علم صاب صفاك بيدا وبتالي بعد ذيك الأمان كسر قلب زمه انا بعد ذك لاماني فدوه فدوه فدوه لحسين وانسى الهموم وانسى الهموم العباس هالليله هلا فدوه لحسين نقدم كل بريني وانسى الهموم لو انسى اللي يجيني وبعد كسر يا الله فدوة فدوة روح لك نشمي فدوة لحسين اقدت كل مني فدوة فدوة لحسين اقدت كل مني ايه تعل شي يقلي من نظر حالي حرمة مهظومة حسرة الوالي حسرة الوالي راح أولادي بيأتظى الخالي راح أولادي سج ج ما اجبالي ما اجبالي اي ما اجبالي ما اجبالي فدوه اولادي لا اج الغالي لو, لو, لو فقدت احس افقد مالي نلو <أني> راح بعد شل بحياتي قبل يارك تحل ساعة مماتي عندي لو راح بعد شل بحياتي قبل يارك تحل ساعة مماتي ايه سهم فقد رمالي كسر قلبي زمان انا سهم فقد رمالي فدوه فدوه لحسين هيه ما شاء الله سلام يجيني فدوه فدوه حسين نقدم كل بيلي انس دمهم لو سال يجيني بعد اصبر وثاني كسر قلب اسمه انا بعد اصبر وثاني فدوه فدوه فدوه حسين فدوة فدوة, فدوة لحشاني اي حتر شيء قيل لي من ضهر حالي حرمه مهضومه حسره الوالي حسره الوالي راح اولادي بيضل خالي راح اولادي بيضل خالي غير ابو شجاع ما اجبالي ها ما اجبالي اولادي لا اجل غالي فدوه احكي احكي لا اجل ادوه فدوه اولادي لا اجل غالي لو فقدتي حشين قدامالي قدامالي عني لو راح بعد شي بحياتي قبل يا ريت تحل ساعة ما ماتي عني لقراح بعد شلي بحياتي قبل يا ريت تحل ساعة ما ماتي اي شغم فقدري ماني كسر قلبي زماني انا شغم فقدري ماني كسر قلبي زماني فدوة فدوة فدوة الحسين اقدمك ما اسمع صوتك هدوى الحسين لا تبخل لا تبخل على العباس وان سالهم لا وان سالني جيني بعد صبر بعد صبر وتاني كسر سيح سيح بعد صبر بعد صبر وتاني كسر قلب زمانه هدوى الحسين وان هدوى الحسين اتقى منني ام صعب فقدي حسين مثل صعب جدد حزن يومي الباب حزني يومي نوحي جمعي السجاء شبدياريت قبل شبده انصاب قبل شبده انصاب جرح الي بقلبي نجف وماتا تحمل جموعي ذكرى من ينجاب ذكرى من غالي عندي ولا ساعه نسيتها بالمناحل عمرك كله قضيته غالي عندي ولا ساعه نسيتها بالمناحل عمرك كله قضيته الى من موت لفاني كشال قلب لمن اهلا من ما تلفاني كشال فدوه فدوه فدو فدو لحسين فدوه روح لك وان شال هم لو انت سالم اجيني ابويا تعبتو نقدم قلبني وان شال هم لو انت سالم اجيني هلا بعد اصبر وتالي بسال قلب الزماني عاش اصغر وداري بسال قلب الزماني هدوى الحسين هدوى هدوى الحسين ايه قابلتي انا بالله ثم انه قابلتي انا بالله والدمع ما سفوح والدمع من القفة تقلي من حرام أذبوح من القفة تقلي من حرام أذبوح نسل بهدومه جسمك اللي جروح جسمك اللي جروح عرمو حراسة عرمو حراسة ريض عنيلو عرمو حراسة ويضعني يلوح وأنا قولي شلون بيضل لا تروح بيضل من سمعتيب خبر أم الوديعة لابني عباس تعنت للشريعة من سمعتيب خبر أم الوديعة لابني عباس تعنت للشريعة اي تجلل امكاني كسر قلب اسمك اي تجلل امكاني كسر قلب اسمك فجوه فجوه الحسين الله الله سلم هموم الحسين اقدم قلبي بنيني وسلم هموم على الحجه على الحجه ان شاء الله بعد شصير بعد لكشال قلب زمان انا بعدش اصبر وتاني لكشال قلب زمان هجو الحشيا اي يوم هجو الحشيا اي كان كل ظني لا يذبن قلبي انا شان كل لا يذبن انتخب عباس والعزيزي حسين, حسين انتخب عباس والعزيزي حسين اي شان اي شان كل ضني nah اي اي بني اللي عباس والعزيزي حسين نامض بيد جفن العين بين لي نامض بيد جفن العين بين لي يجي لي يمشي تواسي قطعت قلبي قطعت الكيف قطعت قلبي قطعت الكيف بعد ياها الناس صبر جيب أمني يا. لس موجود أثر عندي على صبره رمز المصاب يضل يا شيعة قبري لس موجود أثر عندي على صبره رمز المصاب يضل يا شيعة قبري ويهل دمع الإجاني كسر قلب زمه او يا هل دم على جاني فدوه فدوه فدوه لحسين نذكر كل بنيني ونسلمهم لو ان صار يجيني حلوا الحشيان سري ايه بالله يستعد لي اللي بوا يا ماله والله بالله يستعد ما جدى يا يتا ما والذبح عطاش واويلا واوي يا ام البليم يا ام ايه واويلا يا ام البليم كلهم على الدار كلهم على الدار اي وحشيا ظل يم جرد مكسور لاقطع ومخدع علي فرج بلك اي فرج بلك اي وي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 ثلاث بيام من غبره عارة <متصفيق> يوليتك نظرتي على النهر صاحب ال... صاحب صاحب, صاحب, ال... صاحب, ال... صاحب ال... واوي <تصفيق> يا ام <مول> البيني واوي <تصفيق> لا يا ايه يا البيني الاربعه ما حد دفنهم ايه ادهمهم وغسلهم واترب سايع الكفان صائر صائر صائر اي يومنا الصبح جينا بمعيشه <إي> الله قواك الله نشفي وا ويلاه وا وي تشهد لي كناس تشهد لي ج... وبهر وبهر ما صار باليوت الحراي ka ha ma'i